الحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه ما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أر لهم من قرية أهلتناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوح إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون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 عليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعصلون وكم قصمنا من قوة كانت واقلمة وأنشنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا ب سَنَاءَ إِذَاهُمْ مِنْهَا يَرْقُبُونَ لَا تَنقُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ يُمْنِئُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا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 يا الله ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشبعون الا لمن اتضوا وهم من خشيته مشفقون عاشر كان عاشر كي بقول يصدني سدن يا كوادو وهنا كميديا عشرله انو صددي وهنا صاحبنا تفسير الكوناه كريم كا Ollaan asukkaan, maantaa kabin laavan ayaa juzki todaviyya tabunnat Kaamidaha Soddan ki juz ka kovmai Juzki todaviyya tabunnat baa kabin laavan ayaa surat Suratan vaa suratilabatan iya kovat Kirsi ka-Qurank ka-Karim ka-Amar ka-Fatihi ka-Kurlaka saabin laavu Hoos ila Bogoli yaferi, tavan suorat ne uujay, suorat on suorat illavatni eikö vedo? Maga eda suoratul anbiya lejira, vaada, että dontane ogudehda imandona, in inti badnevnayashi arusushalugushaegai, kisaskodi omutetali imandona, merkäs halugumaga avay suoratul anbiya hinaa taa ishi gaar ah ee suradii nabiyaas 98 kayseey suratul anbiya wa ma fiya waatayni qur'aanka 72 san soo dagayay sadax iyo toban ka hore nabiyo makkah mukarram uu kunoola ilaa lihiyasii مدين المنور هو هجري، طبعا سنود بدد كل ولا طبعا كاسنا وحاسور دعي، سديدي اللواتن صورة ذوق، سديدي اللواتن كاس صورة ذوق، رسولك مدين المنور وكل ولا زود دعي، مدين بالله رماه، الأنبياء هذا، بقول له هي طبعا عياده، صورة الأنبياء باللواتن واتنا. أبدأ هذه السورة سورة عن قيمة بدونها أنك بالله بأيا بسم الله ألمني عيشة مكعاص قيمة بدون عشك شديدة قال لي يا الرحمن نحريس قد أونك ودقارته أروحي من مذكارها ندنا نحريس اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضوا ما رديت هذه سورة بسورة مكية تدأت قلنا تغيثك إكاد ليسا تغيثك بجميع أخسامه قرآن إكاد ليسا نبي إكاد ليسا الله إكاد ليسا قيامة نرشدن بي آخر إكاد ليسا صادر كيسا وحاية كل من الله تعي إن هي سورة دات المامة يسو إن قيامة داودا حي أخي وين أو حلسنا آيتها ومع ذلك الدات كو اسكمو جيها هو عشق أيسان أي أما أو تبابو شيسان استقبالك مودني من قيامات الرقابلان الإيمان الصحيح والعمل الصالح ذاتك وكجهة سادة قياماته وإيمان أي سنة ذاتك وموقعه وعما سكحضة إيمان ككوها إيمان حياد مركة وصورة مكية مركة سعودكت قبل الهجرة سعودكت قولك تاريخ المسلمين تترساته وكوله أفر بقوله أتبنسنه كهربائي سورة دو سودة ومكي هذه تاريخها حجرها مكي الله ترينها يوحا اللقب اللغة إن رسولك عليه الصلاة والسلام ومكيه مكيه مدينة تجي أيها اللقب اللغة قالوا انتان مدينة بلا آذين هي سورة دو سودة ومع ذلك حد او انتاس اكود دارانتا مركزنا اللي يري ساعد قيامنا واتنا تدخينوا موقعي استعداد طراب الصيب بحناي الإيمان الصحيح والعمل الصالح وهذا قد كل سبيت قلقا ما أنتم حاضوا ما رأينايس وأكوني أفضل بقرية سبس سنة أنك جوجنك مركب وركان وجيمت قال تعالى تعالى فبوحو يري اقترب واحدة واضي للناس الذين يدوا حسابهم لحساب طمي طودي إله إنت اللي سورتاقو لحساب طمي لها وحوني يا سنبا ذاتك واحا أي سنبايات لوونه حسابته لها ودواتي وهم دكيو سو دواتينا في غفلة هل ما نغلي والكسو غيه وحسابتا كسو دواتي وموغيين معرضون وكج السنهيام اقرام ترى ما استعدادك لو ضربن لها لو تلاغلي لها دفك يا ذنبي لسا لها حسناتك لبصل لها وكج السنهيام دك ترى واحد وادي الناس يدرون وادي حسابهم لحسابهم الدامي وهم دا تكون في غفلة هل من جدهم كسرني هاي حسابه إلهو أي هل من سنهن ما أردونك وكجثنا يوم أن حسابه بديار جروب ينهم وحين ذلك ما ما يأتيهم من ذكر من ربهم محددين كل كما قصدهن وكالقرآن انن او كيما ذا قران اسب ذلك هو كباروجيناي وحيارها لا ما مارمانكا يادوا دادكو نيودي ساي سوجهدو لوو دغايسان مايو ددالي يا خوشور اي وها لا ماقلايا يادول عيارايو قلبي يا دنيا قفصته قفالاتي او جسد حاضر وقلب غائب اوفلي يا ماشي منفتيشن غرتن او ماقلو لكنه قلبي iya inu wala ya wuxu maglo wasan diyarow waxa uu weey u sheegnay qofka markaa war ku galaayo 17 dibal araba serdiga koob qalbi nadiifow diyarow inuu goobta la yimaado serdiga laba inta waxa la sheegay ayaa la sheegayo daktar iyo dukmaga ya qalbiga waxa inuu record ya wal is حقيرك إلينا سرودا في سورة الثقاف إن في ذلك لذكرى القرآن كوهوانا يؤيهاي أولا لمن كان له قلب وفي لجيبت قلب النبي فالأكسن وصليم وحافمات غضا قلب الدنتي شيدان قوكا دي خرافة كبضتي باطل يا شرك كبوح على مرة بكا لمن كان له قلب شرطي الله بعد أو ألقى هي بكتي يدوك ماذي isaa iyo waxa uu sheegay sidii riikor kale waxa loo sheegay inuu qaato shariga ugu dambeeya waa uu waa shaheed wayuu go'yo gisa haddana go'ci waxa lagu sheegay joogin waxa way inba ka maqan haddana dhagaysiga yaqaada dowdi yarayna ربكو الحقيقوه معيمن قرآن كاسوا من حدثين رصبوا هاته هذا الجديد الجديد إلا هاته يمد استمعوه قرآن في واحدة جاستين وهم إيّقا ويلعبون ديلا إيا لا فيئة أي شغلون تهي قلوبهم لا بيالقوا لي أدنياكو شغلون تهي بايدا مجتاون تاتيلة ليما إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا استماع يا صلِّي لغاي نقلجني صمِّي واحداً دن كلا هينبا شن غرتي دع دلجة كويال لواذ مرة لكن استماع عاوية إن ذوحي هذا شغال لقيسته كل خيرا قرآن قرآن محل يري فاستمعوا دخلعي وانسيتو شبهها قرآن باكر كنا لواقرنايا إذا لا شيء ينجرين وح ربي يبواه إلا الله كم ترحمه حدات سدا وحدا قيسته وقرأت القرآن لديهم شيئا أيها أدلقت الجلقسان قلبك السوج يديسان ماسكح لهوالك لكتان تفضل آمستان إلا دين حريصنا يهبلوا ما يأتيهم وما إيمن ضدك من ذكف القرآن وما إيمن من ربهم خبروا الحقي وما إيمن القرآن كاسو حصبوا هادر لكيني إلا هادئي من استمعوه قرانك وحيدة بايزان وهم إياقا ويلعبون إلا لا إلاهية أي شغل الدون تفكتاي قلوبهم إياقا الله بها القوضة سلاسة ووصف قوضي وحي اسكوحان سنايا المقل قال تعالى خبوحي وصر وحي قرصدان أن جوافق يكوت الذين وحى ظلموا قردر صدي أنتوا هاي ناريه هنا يجاروا بعنه القرآن كا يا إلهي صدقية يا حتى لو صدقية رسولك أنت ضايحان تان ما يحنتي كابلا به هل هذا ما هذا كل محمد ما يعو حكمه إلا بشروط مثل لكم إذا كا إذا لمي هل هي مغلو هل يداي من ديا ياي سقف ده في كاميرا ما ها في سردي مركب هنا يضاف في قال لي مو ويا دا ترى هذا النبي قا. اما أي ندي اودان داد كل مريعي مركاتنا ناحية داكي جنسي او بشر لكن ناحية سنكول اميد احين وا موحا اليه قرآن باكو داك اديقام قرآن باكو داكي منابا اونكي كا دورتاي بدن بيجيبال لغا اعلا لي مم مجزاكا لغا موجيه انتان الوداري كل فايل لبشر مذلكم واداف الرسالة للدافر كل هذا بشر اي دي ما لو فسرها يا مرتا من عندي جدي كسو دغتاي ذوب بيئ او دوركون رووح لغه دارجيه اما ذوب عمته او انتا سو قفل لغه دارجيه جيت سخرو 20 دولار ادلي افاي سغري والله هذا شيء حول بالله هذا شيء ختي بالله هذا ادلي قرور خدو غانت كو كبته سبحان الله يري انك لغه قادوا سمده لغهي معلو فسرها سحر باي كو فسرها افاتاتونا سحر من كان فلن فلق سيدين كيرين إذن خلدايوي افاتاتونا سحره مسهر بعضو منايزان و انت بعدينك اوتوبسون اركا ينكان انو فلان فلو كل كلمه السحر آدي سحر وعاد ديزنت هاي المعجزات و نفي واحد ها الاركي اندك كلكا سوره غلينين ما هنكو فسرنا سحر هو ما هكا دوريش شنا نضالمين توحدنا و سر وحي قرسدين ان جوا كوتيه فقط الذين وحي با قرسدي بلا مو قائلين اذا قد دخلودايسوله هل هذا ما هي من كان واخر ما الى بشر ما وحدثو هين بو هي بشر كان سو مثلكم ادينك بشر نمد الى منكم له وحمزيه داره قد هو دين كلا هي اولي وحي بان لايغ سو دجي هل مقلو هل هميو هل رعا ما هيته وما ت بي سحر ونو لي مده معجزه هو كشغينا وافال موعدؤ المنيسان اصعر ف وانتم يريدن او تبصرون اجدا وسمينا يا فلق ويا هي جوابت اللغه جوادي ار صورت وامك اذا ما تيارسنا حملت يد قال قال لو ما قادي يدا قصريه مسلمين تمركز من مغدان قال قل كرهلو وهو النبي يقول عليه السلام حبي اني ربك يا ابو أعلموا ألقوا الله هذا في السماء القديم من الوقت والأرض ولي القديم من الوقت وعلى القديم من الوقت هذا الحقهن نغضه بعض السهن نغضه فبقى يبقى وأنه كاف المرين هذا كان قف عليه إن خيرا فخير وإن شرا وهو أيبنا الصمير الله ما قلت بذنوي لجميع ما يوقع أفوح الله جهد إليك بأمة قلبنا يه لا تخف عليه خافية في الأرض ولا في سما كرئه صب الله الله وأسر قولكم أوجهرو به إنه عليم بذات سدود ألا يعلم من خلق وأنا تقول لي جد قرين إيزه أعتق كري وهو الصامد الله الله جهد لديمانتي أمة قلبنا العليم أوجه قلبنا للحق الوحي لسمائه وما يضمر في السدور وما يقلق في قلبك ويحل لقوك شركي ينفع على الشرق كازنا لكي سوفوه قل وحاتر هذا رسول كشرف صلاة ربي أنيك ربي كيبا يعلمه القول هذا الإديل وعلمه هذا الأولى ألاه في السماء هناك قديسة أي ربي هذا الذي كبعه والأرض لك كبعه يساقه قران كوسوتج إنه القرآن حقا يهي إذا بالآن ليس ليسان ألا أوه وهو ألا أساميح ألا وحبه هذا إذيلك أما قلت البدون ألا العليم ألا قال أقال بذل وحلا سميه يدامان بل قالوا أبغاثوا أحلا مقاراتك وذي فاشا حما أي القرآن كده أعيه أيامي مثل أشيقه فإنه صوم مره أعيه أفتاتون الصحرة ما الصحرة مر مرلبات واقوة كان بل سحرني لماذا حقا لي؟ قالوا هاي المشركين تلك كفارو غريش الى ذاين أبغاثوا أحلاموا خياء إشكتر درنتيو هذينك هادات ريون ايسي مروح برئيس ولاتيه هيا هذينك الاركتاء صباح يادات رأسيكتبنا وعسيكتها تقرن ايسي مرنا ويحي انت إساكا قسمان وعسيكتها تقرن ميسي ومن تلاعوذ بالشيطان إبليسا حاول لنكو قوله الى korka si wixii isku في antay adqas wax laamka asalay ila fiyeeyaal isku dardaarmo isku dhaxmay waxaanu sheegay qowlkiila fadi ka tag qowlki wixii yadeen bal adqas wax laam ma aha iftiraahu asalabeen untay siga fabriquee iyo intu xag شاعر وغبيا افتعمو اخيال شنو وما جاء به شعره وعامل لي من مواشعه كل كان انت قول بعدا ايسا شعيري ناي كو شيگه ابغاثو احلام كو شيگه افكر كو شيگه شعر كو شيگه نبي اعطى بعد اللويه غنا وتعددك كل كو وركودي سو سدو قايي وحو نكم شاعر غبيا هي يا مركه هو هي ساحر فلان فلوه يا ماركو وحفريكا يا من فهمك البداطي معلم وينالي او تكتيك يقاد او ذوكا مسخ يا مانوي كل كابغات وحلام لي لازانا شقاع كل كان كان بطريق لا يشعرون بماناي نحجر وقتي يا قدرتك وحا اوغينا بدنا كبا ياك نين كان افتهمها اي و كان لغرنا يا مرتيه غبي كان ذعرك سميهين توق قونياو خطروا أو ترى كل كم ركع يسول شيء جاية مرن عيلة ينفترم وحكوت المامين وي مركعيلة أدرى سو مجنون نوع بابا إذا ورق وديبابة يشجوا يشجولي من وحولينك ملمو قرارة حديثك لو وركني ويسبابية بل هو شاعر وعدهي الكل جان فليأتينا حنا ريم هذا محمد بآية كونية على ما كونية قرآن كان يوح عن مرحبنا سيد النبي موسى وشيسية قا عن ديسي حشي النبي السالحوكالي هيردي بسليل سمد الله كان يحيصوكالي آية كونية رونا آية وحي أمر من يقرأ فليأتنا بآية هنوليه ماد آية كونية نتوسي سوحا أوشيقا يرنما ديسا كما صيدا أرسل الأولون فصوشي هربا من عجز الله ولا دي وموسى ما دو إمانا يبني ساجي فرعون قا عن نور يسيق البواتي كما عبها لأوسى بيبيو هذو رسولي واخيرا تكون قناعه او كغرن انه نبي حق هي بل وحي نازل سحركي مره سحركي دا يدر بل انت اخواله الى نازل سحركي وكوره قالوا هي مشركين تو الى هو قرانك ابغى أحلام احلام خيال سكوتر درميوي بل وحي نازل مشكو ما درمي خيال ما يفتره يسوق بينونتي بل وعيد هذا المبانوما ايهو شاعر واننقباياه ما وما به شاعر وعلي من نواسير فليأتنا اهن ليماد بآية معجزة كونية كما صدا ارسل الاول فقه كوريا ييبا معجزة كونية الله ولا دريب ما امنت قبلهم من قرية اهل لكنها فهم يؤمنوا وعواه وحيانوا به الله الغضاء والقدر وعرب يا سبحانه ولو دلبصي معجزي على ما نذق يوحاي جيي او لو يهل <سؤال> اي دلبدين او رمه يا هرلو ما كان نذق وخي لوو خوجايو او ما دول <سؤال> رمين واينا لوو الوكاد <سؤال> وادما ولا حقا يا مايا حتى يقنا اي ما ربان انت قران لوو سوتجيي يا وها معجزي الا باكفايا با كفايا انت حتى يقن عين واين مديان اي دلبدين هلا قودي بيسن كويس سيدا ما ومد اين وقتك النبيك حلاكسنتو اين وقتك انسو قارتو اذا كدنبا ربي قارتو كلها آياتك دل بدين درين دعان لا درين ابقاء للأمة ومد حلاكا لك الخباهي سورة اسران وقوص ومارمي وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول ميتان هذا ربط واتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا مالك آياتك يدربك اللكين حلاك باك الدنبية قال تعالى خبواه ير ما منت الماء رميم قبلهم غراسكور من قرية يجمعهم يسح جذيد البدن خرالومارك إن لكنها أنقلي أفهم يقام يوم رمينا وعياي دوينا تاريخنا وشريش وعندوينا بعض الصحابة والمسلمون قال كود مع رسول الله عليه أجري رسول الله وحن دل بنايان ما لو يلو حذيب رميان جبل صفا ذهب ان لوغدغو مغالدو وايريلي برا ان لغد خاجو دولكو وا سخر خليا هل برغيو اديغا سوما بيروا و انو سنكا اسكو هيا يا بانغي يا ملائكه قرب شاك انت اسان ربناو انت الله هو ما لو ييلو هدي انتي با لا اسكو درا فمين ماير انيغا الله نو حداك خورنا لو ماركين ما امانس مرومين قبلهم هرطو من قريه يجمعون إسخو جذا إلى البلد خر الله معرج هل لك نها أن ده ده قدرني يوم منون روماين أرسلنا قبل كيل رجالا خصالذي نفس ذي النبي كذيدا عليه سلطة وسلام لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا سبيغا نلوكل عانسه لاي نلوكل ورتشي لاي حرت من لك حتى نرى الله جهره لا تديستكبروا في انفسهم واعتوا كبير كبر نوعي يوغو دنباييي ماركي اليا ملائفه عايشه اذا درن نوعي قال تعالى وما ارسلنا من نذير قبلك هذا محمد اي حرت الا وكمرك الى يحيى ملائك ما نرسو ديرو يا ملائك لو دير اول رسول ارسلها البشر موحبوها ما مراقبوها خطب غير عدلو ديرهم ملكبوها صالح غير فمذلو ديرهم ما مراقبوها خير مجيب صعيبا لو ديرهم ما ملبوها قوم رود نبي الله لو دبا لو ديرهم ما ملكبوها ومارسلنا ما ندرن قبل كذا جهرته إلى هجلا حق وحنا هين ما ندرن أنروح وحيانه إليهم حق عن دني فانت مثلهم كواصرا من تعي يهودك هذا أذيع محمد أيامكم قنعين بل يهودي أن صار بيتي علي ما بشر بوها ما سملعبوها قرش بدك الديني هرى يقال تورادي انجيل يزبور صغف ابراهيم وموسى بدك يقال ناويدي وحي لدري جرين نوعيها إن كنتم هتذكتين لا تعلمون بحضة حديدان اميين تهين هو الذي بعث في الاميين دين بايدين كوتاي شصولنا اذا نركي وسيئا وحرقين على بعابدها داتين قال قولنا تورادي انجيل إذا قاد وركوا دقوقا عدائي صوريست وحي لدري جرين محوهانجي وما أرسلنا ما أن قبل كورتا إلا هجالا حق ما هانا واعكالا أن إليهم رقا فسألوا ويديا أيها الكفار أهل الذكر دين تذكر وعد ويديسا وعير سسوء هنجر إن كنتم هداد إذن لا تعلمون كون وحب قين وما جعلهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وحلوا جوابا يا ما لهذا الرسول يأكل الطعام بل الرسول قال لها أنه وأكله عندما أعونها غباوضة تقول لماذا أركب ما ليسه بسعى عندما أعون حقيقة أركب وعيد هذا المال لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فأقول لها أنه وأكله يا سوقيب اللغين ملكة الرب يريد سبحانه وما جعلناهم خصوصا كما أن يالين جسدا بدا أن لا يأكلون عنين الطعام عندما أمتدى كم كان ما كانوا من أيها هنجر رجوس خارجي القوة وحدوا ما قندهم أما ماذا حنونه أما نظر كله خصوصا ربوه دماغ حتى إذا كانوا ديمان أيه كلك ديماشو يغشين عن يسوق لغاي لليل ماذا وهذا العصر البشر خصوصا نواب العصر خصوصا أورنساسي وها هنجر كلك تاسيه أيقادر لنا وما جعلناهم خصوصا كما أنو يالين جسدا بدن أن لا يأكلون عنن أضعامهم كل كلك نبي الله عيسيه يدي لو شيئا أردكي لسبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلد من قبله الرسل، وأمه صديدة كان يأكلان الطعام عيسيه يدي مفضعون جراء انظر كيف نبين له ملايات ثم انظر أنه يوفك هذه الليه اللبدا ساشيبين عني جراء كلك شاكدا بأمبه قفر عشين عنى حار يا كذي وانا بس خدوس عنوين وادي منا وانا لشيء زي كل قايسي هو يدي مدينة الله ما وحشين عنه وصحران عجب أو كادين عجب أو راشين كان مركل عنه أكان بدم باكر راتفان ذا ملمسه عمنو مريم إلا الرسول قد خلد من قبله الرسل وأمه صديقة كان ياكلان الطعام انظر كيف نوبيان والله ملايات ثم انظروا ان لا يؤفقوا انتا سيوحكوشي قرالي وما جعلناهم خصوصا كما انا يالي جسدا بدا ان لا يأكلون عنين الضعامة عمتادة وما كانوا خصوصا ما اهانجرين خالدين دينك ووارون ثم صدقناهم الوعد وها حقيقة دو مركعة تاي حسول مركعة الله ديرو خيرنا الله ديرو دعوية دين الله ديو دين في دعوة دينة او باهيو او دكا قنعيو واركا وشاقو تبلغ سمية حق قد اني لا امرك الا نفسي واخي افرق بيننا وبين القوم الفاسقين نبي الله شعيب حب بنفتح بيننا وبين قومنا بالعذاب وأنت خير الفاتحين شو راح يقول عليه الله وركه ولا ما لك وحي ظالم ولا حرقه يا قال تعال حروحين صمك كذاب صدقناهم على فسورك هذه لا ترى موسى مركي لا ترى يواو قيده حدوي يروى عبسا لا تخاف إنني معكم وما أسمع وراء حدوادارج سبحانه كتب الله لا أغلبنا أنا والرسول أنا أفلا غودا قال لما مادين هل قت قال له أني أنت أن تدرس دبي بعد كان إيش أدوني آخر اللبلوب وكان حقا علينا نصر المؤمنين إن لنا نصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم لشه يبوحانا اللقود ديلا إذنك أقعان سرين ايه او اتكان ايه لكن نبي موسى سعر بمكولة دقال لما ايه ووحياري اركي قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى هذه أقعان سرين ايه وقبتها قوشة بالي خدا نحضين تأيه بوذا كان نحضا كل شهر بيري ثم قدع صدقناهم وعن رسوسه الرميني الوعد يضوح أنقاضني وفأنجيناكم رسوسي بدباديني ومن ددنا بدباديني نشاو أن ندولنا إنا بدباديني ووأنت رسوس الرميزي الرعضي انتي كلمحاله سميي وأهل أخنا المسرفين قولا دي حقا دردرت عكتا دي هو إيدي حقا دردرت رسوسكو قا عن سيغتي دي لهد دي, دي. فبكوفر يميز كوانا واحقني ثم كجدالبا صدقناهم مر من الرزوش الوعد يوهن نهر اقاماي او وكان حقا علينا النصر المؤمنين في ان الله داني وامل مريي فانجيناهم خصوصا من تبعن مل اوم بد ماذيني يا ومن انتن مشاو دون رزوش الروماي زي الرعدي واهلكناهم عندمركويني المصرفين كو حدودها غدبي خلاص انتي كبودن حرامته وگدبي حقا قتل افسدي باذلك اوكعي يمانك يا طالع ديني كفر يا معصي وكع حتى انكو امرنيف هذا اساسو تاريخ ادمكه وساره بالسيجاره حدا امدان نحينو فقال تعالى فدو يلقد احدب انزلنا ان نتجينا اليكم يا امه محمد اما قردي مركه عرفت هيدا قريش النبي قالن فيه ذكركم شرف دينه وهذا الغاسية من العرب عربتهم قرآن كان كل كعبة كا رئيس اللغاتين نبو كسوداجي مرك الظاد ندلكي نبو كسوداجي مرك الصدحات على حجول منك من ذين كيذكروا كسوداجي كل كوما ذين تجيك لذو شرف بلنتيهم وخيرك بابا إذن كم باللودي هذا حقرا نسا فإذا حقرا نيننا كل رب سبحانه وعزه وجل انتو اذنك اذنبابيو يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فصوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيله في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم سالي اذن حق هددك للكين اعجي هددك لشرفك على هدد عربتين ان كتاب lugadiini buku soo dagay talkii niib ku soo dagay tan idinkami lu ku soo dagay waan ninka idin ku qayme basna kitab qayni kan rasuulka gabt umad inteeda ka raqqa haqqa gaar fi isudhaamasiila laqad waxa dadan galna inaanu dajinay ilaykum lidinka mu'mininta ama ilaykum quludina arqta kitaban ba idin dajinay fii kitab ragudisa ذكركم ku sugan dhikrukum sharafati ذكركم حصوص وعول بالله إذن حسوسيا وكتابه جديس وحاقوسا فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل وحأنقوسرا كل كواحور إذن حسوسنا يا حقيفوا إذن شجاعيا عدل كيفوا إذن كدجاعيا حلاسوا إذن شجاعيا حرامت إذن كدجاعيا ذكركم وانتمين إياه حسوس وعول إيا شرف يا أمان با كتاب كان جديزا كوسوا كان أفلات عقله وما إذا ما حب جلني ولا يدين قيمني لا يدين شرفي لا يدين تحجري ما يدين من جلنا وإذا وكم قصمنا من كان ظالم ملك ظالمين المسان وشركى قتل المسان خسول كان بينسان حقنا كل الحق محد كذا دوانتي ولقد هلكن أشياءكم فال من مدرك أكون فاروكم خير من أولئكم مقومون فلك في عنتي أملاكم براءة في الزبر ورغم ما هي ستمد باله وإلاكين على تعال فضه وكم بلان قصمنا إنسان ججبين من قريتين دماع ججبين كانت آهاتي وعلامة متجردرن أو أشانة أن أبى الله بلوني دا دا حدا انت دجمدي جابينا كگدال قوم منت اخرين كلا انت غوراي دخوي او فلما غورتي اي احسو دري من قولدي لا دجميناي بس انا عذابك مي عقاب خي نوع هو هماكي لوو بلابي اذا غورتي عقابك اي باركن خمدجمدي ورجعوا اللغة الى ماكي اللغة اطهبتم لأيديم كل نعمة فيه قديسة من وافر الطعام والشراب والمسكة والمركب انتظي اقله كذبكي بالعان في المهي حقيدوك التجيسين ورجعوا النغدة الى ماكئوا النغدة اطهبتم لأيديم كل نعمة فيه قديسة من زهرات الدنيا الدنيا داخل هذه ومساكنكم اقل ذي نكاعكم النغدة حلاقا إذن موقنا إذن كن ذا هلاق لعلكم مدنان تينا تسألوا إنا انتبا ثوين بادعين أو انسأل إذن يا سابر لغي عبا وفتدك عقل الذين كن نغضى فاس مركا لليه وهو أقرنائين إن لغو في طب الله صعاكتا لما ريالا رغبا قالوا مركا ساوعي لدي يا ويلنا هوق نيباني إنا أنا كنا أهاني هو وقردرا إلهان دل مني خسوريان دل مني أدمهيان دل مني دينسيان دل مني إياك يا ويل إننا كنا ظالمين لا يعلى يحتي قبضتي إياك ولا ججبين أي أرك فما زالت مزول تلك تاس إننا كنا ظالمين دعوهم على عقوض حتى جعلناهم إلى أن كيل عسيبا بالشفاي لا تغنى إذا ويان بصل كل قليل قليل أو دادة قباقنر كي بنا حسيت أن باخ باختي إيه كذا يا وين كنا ضالين من الله عين أي نفسي كقبودي سنة واحد بذان عداي ما تناش سواي شيء ما سوى توسي شيء ما قسمنا إنتان ججبيني من قريتين دقمو كانت أهاتي وعلمتان متجردرن أو أنشأنا عام باللوني بعدها دبرقين تريجي ججبين تهديك قدال قومن داد آخرين كالول إياق يهين فلما قرتي أي كسن قدسان بأسنا عذابكا نغل إذا قرتي قسان هم كوي دقمال دقنا منها دقمالي أياركوضونا كأرارين ما لا يكتاتر الله تركون هأرارين وهاقحين أورجعوا اللابتا إلى ما وراء الحابطه وتدفتم لديين كل عنايه فيهم ما قد غديسه وما ساكنكم اقل الذي يبرسه فدقي يلك القروح سين كنقض لانكم تسلون لكي تسالوا انه وحلي ويدياب لغايا قالوا و اي ويلنا واشكرت قران غرهن وقبل كي دعت هيا اسغرتن كل كان نقوشمال قالوا و ايلهد يا ويلنا خا كنغياب انا كنا انا ظالمين كوا قردران اللان ظلميني نفطانان ظلميني كولك والهلاك معلقوا متى ظلمين وكم غصمنا من غريتين كان ظالمين إيه وقرتيارك إننا أننا آكلنا هاني ظالمين كوا قردران فما زالك ما تلك تاس دعوهم على القضاء وإياه ويلنا إننا كنا ظالمين إنتاني كو ألألنا إلى آخر نفسين نفطي أدن بيسي بيسان فما زالت مدامان تلك تاس دعوهم على الكودة حتى جعلناهم الى انكية اللي حسيدا معزودا بلا شفاي اما بباركورك اللقاء قرأي ومسيكادي اللقاء قوصتي خامدين بخبختي وقضوبي تغي يدن بصنوغي وما خلقنا السماء اول ارض وما بينهما لعيب اير كان لأومي اي دول كان لأومي اي مخلوقا نعدي سلق اومي عيار ميا ما مابور عيار ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ومعي حق عبادة الله وحده إلا كريه وح إلا عابد لا عركنا اللوء ومي نلقنا اللوء ومي قل ذي مودي عرك إيا نلق عيار اللوء ومي أما إياقب إسكافور من واضباع تلقائيا وإسكافور من ومح إلا ما أركو في سورة سادبان و تجدون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظنوا الذين كفروا قال أساس موضي فويلوا للذين كفروا من النار إلغان حلاقي هوبا قدعي ملحاصهم إله أم لأيه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بالربكم أربا أردكم فأصبحتم من الخاسرين كلك ملحون إله الله أم لأيه ودنبا حلاقا كلك إركيا رولكا يواحا ودهايه إنك بشرك أقارحان في سورة المؤمنون وأنه قدوا افحاسبتم ان ما خلقناكم ابطا وانكم إلينا لا ترجعون ما عند الله ليدين ولا شك إن ابور اجنال ساكنات او بشاشم بعد مود وما خلقنا ما نؤمن اسماء قر والارض يقم وما بينهما انتو ضحايسا لا عيد انبع عيالنا ما ان ابور حقنا وما خلقنا ما أنه أبور السماء إرقى ما أنه أبور والأرض للكنا ما أنه أبور وما بينهما إنت أودا حيث ما أنه أبور لا إذن أنك أعيارينه لو أردنا أن نتخذ لحوان يا بي أعياد دولان وعيالا إنك أينك باباني نرشان أو قيمي بلان إلعانتي يعرورتي أقلتي إيا بابورتي إيا بيزدي إلا اللحو إذنك أعياري markaas uu yiri markaas idinka leedahay ilaah jinn iyo guursada asmalaayka dhalay maryam uu guursaday eesuu ka dhigay adleedi hadan rabaa ilaaha ina wax leedersameeyo leedersama waxa bil aan yahay aruur iyo quri iyo baasi iyo baaburo iyo beer ina samaysato hadan rabo aniga بالعانو إلا أدورسلي ملايقو داري إسعو كداري قال تعالى فدوح جير الله أردنا أنك إباها دانو دانو ونان دانو أن نتخيل إنا نيالنا لهو الإلمية بالعاني عروري وعدو لتخذناه لحو جيوا يال من لدنا أنك الله أكثر نظر أما ملايق أما النوع كلي وأنك أقاني انتان أبورتو أنك أردق لها إذا لكن هذا هو حسن الهفلة مع الهفلة إن كنا هذا الفائلين الله صدع سمعنا يا هضانا الثماني بمايو الهفلة يا مركو أدونك يا أخير بالأي كونك أدن ودلي وحو أميان أي كونك أميان وحو بابين أيان كونك كو بابا أيان فالخاب العام هي علمية لأنك أسمح الهفلة لوردنا هذا النظر ونان دونين أن نتخذ إنا نيالن لهو الإلمي عروري بالعام لاتخذنا هو أيال الله من لدينا أنك الله أكثر نظر يعني نكيّل الله إن كنا نحن دارنا فائلي الله أعلم أن نسمعنا أيها وأنا بالحق على الباطل دنينا وحيّاله للحق يا باطل بيوقي السمان مركة صنة الله في الكون وتدرها بأدنك أوجد أي وحاول إن دائما وأبدا باطل كصور إن باطل كصور ريو كذب دو كل كان لابونشي ما دان دغال باك دعمه حق أهل بوليا انت ربي الرميزار علي او ملائكله او انسله او جنيله ما حق اهلوا انت اللبيني سي يجلي شو وايلي جنيله انسله بعد كان وايله ربي فالوطه قال لمايا كل كان بعد الحق كما عين كرايو قال تعالى خذوا عويري بل نغذفوا وان كننا غيفا واكلون كنوني بان في الحق بانكنونا بالحق وحلقنا يا حقا يا بكنونيا حقال غتورينا على الباطل باطل الك كركيسة أيان حقا كتورنا مغروشنا يا حق بعض في مع المغروشنا يا في يقبل مغل حقه حقه وهو مسك أحد البشرى هو بعض خذوه مسك أحد البشرى معنا صوبها فإذا جرتوا حقا بعض الك مسك هو باطل في ذاهق ابن بابا. فا اما قولك ان ادلادهن الى الامي عرور يوحن قاس شريط يو وعن يوحن يو رب اقل من الويا ليسان ولكم الويل مما تصفو كل ما نهى عن ابن حسان فوقي هلاك هاتكولاديهن ادنياذنا وحيزن كده عواء وقام زنطان ااخرانا هذا الرب افلاق هاته يسان الموشاكتان ادنك اوحيزن كده عاركي دونب بل نغذفه واقنا بالحق حق حق على الباطل الباطل كوركيس أنكو قلنا فإذا ما حق حق ما مسكحية هو باطل ما مقتل أن لغاكي كري مسكحين تبنان كداداتو أفكمان نولانا فإذا حق باطل كوركيس أنكو قلنا هو باطل كيسا من باباي وأبر بحيو ولكم حق لديه الويل هوغي يبا إما في درتي قد هوغي يبا لديه اتصفون الله كتل معميسان من اتخاذ صاحبتي والولدي والشريكي والوزيري والمعين ملكات ربي وحكاة دبا وداي فوقعن فينو كجيراو كل وحان اله الله شهيكي سيدو اغمارمو استغنطا ما اره قال تعالى خبيو حويري ولهو وحوئي بكالي غيلاي اهي من في السماوات الريال قدوها دو حاكو صغاني اوهن الله اللا والارض ومن في الأرض غير يالك بده وعكوسه من أول الله إبدك لقيب على خلقه أبورش بول إسرع أبورته وملكه حنشولة يو وتدبيرا ما مربولا يو حكوما إسرع حكومنا يو عبيدا إسرع دم سننا يو رزقا إسرع ديلا يو علما إسرع أم وقادرا إسرع إنتو دم بقى عن سريا كل في ساسا merkkaa luoja Maria me jaisi ja malaigi juuri yr ojgana koa domiisi kamila, adi makasura gasha, adi vo basha ronkin milaai, adon adi ad milkuule laimaroosi, näytänädä domi milkuule laimaroosi, näytänädä domi milkuule laimaroosi, näytänädä domi milkuule laimaroosi, näytänädä domi milkuule laimaroosi, näytänädä ما هذه الأرض وما أقول شيء ليس ولا هو أب أو لأي أحد من خص ما هو أرجال قدوة عقوضا ولا أرض أرجال ومن ملاكته عنده فلا اعتزيزه لا يستكبرون إشكما هو إني ثيان ملاكته عن عبادتي إلا عبوديزة ولا يستحسرون كمن نوعا عبادة الأب أو طبعه طاع سيدنا الرجلا نفترسك أنك بحث هذا سهجي عدد جفتي حداد هذا ما يسيه حداد هذا المسانته حداد هذا المسانته حداد فضله حداد جيرت في اغطيغ لموهو إذا هذا سأسيوتهي يسبحون وحي ملعب تسبح سلام الليلة هذينك والنهار المالينة لا يفطرون من وقان كل أدومه سلاس أها يا الله سعوه قدم بيه شصوش البشر واسده قال لا يستغفى المسيح أن يكون أبدا لله هذال بقوك باعيسى دوني بينيهي ولا الملائكة المقربون جبريل يا ميكايل يا إسرافيل يا عزرائيل يا المنكر يا النكر شقيب يا عسير يا مالك يا الرضوان ومضح الملائكة لا يستنكف المصيح عذ أن يكون أبدا لله ولا الملائكة المقربون هذه اللجة سنتاج عباده مع مانا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحسرهم إِلَيْهِ جميع وحلوص ما ينولون دونه كل دُلْكَ كي دونك الجوعي فما رأى وَلَهُ يزوماه ولا من أم في سمواته ولا يال قدرات كسران والأرض ولا يال قدرات ومن ذات كمال عقده عند أورادك كسران لا يستكبرون إسمعوا ويناسيان عن عبادتي اللعابودي سحقا إسمعوا ويناسيان فلا عيتص بالسلاميتكدا الليل حبينك يوان نهار ما انت في جوقتا لا يفترو كما نوغاو ام يتخذوا الهاثم الارض كل كلله وينهي واحد كاين سو تلماني عدمديس اي جبار رمديس يا خالق نمديس الهه انت اللو قن عوايه با على ابنك الله سميش كي دوبن الملائك كي ان توغد وين سو غوي دو قري كي برقلخ اما قرش سمايساي اما مار سمايساي أما الذهب سماستي، أما الفضة سماستي، كي واكيسية شن بري إيا جربور، إيا كيل بروح واكيسية، إيا كيبني آدم واكيسية، إيا كيد دلو واكيسية، كل سبحانه رب أم يشوبحانا، أمي تأخذ، مواجه قارض كفار قرش، مواجه جن، أليعتن إلى حيان، حقيقة كنا من الأرضين، كيد الله قارن، رب الله جسم دهير، بري الله جدلالية، هم إلى حيان كي يا جبروك كسر ما ينسون خيام صوب وقالوا يوالي جنب المرين على لو كان هذا دوحان لها وصنعين فيهما أركيا لركيا لحظة أهليات الهيال إلا الله سعبتك حقا ماهاني واحدة لهذه الجير الهيان لا فسادتا لماذا؟ هذه قابلة يقال نبا لبقى فضل ما الكفرين إيشو لحظة الوحاك دعواتها لبقى هذه الشركيين مال ما الهيس قفها إيان حاجة حلا مريو يحاجة اللوقة شو سمت قال كل كادوية المركي اللي ساجع إلى يوم من هذا أسمورا كداعين قر على أنت خصوب عيسى أنت نودعيه معاك وتصين عيسى إن الله عليه يحاكمكم بكلية و إلا سنة في خلق إلا الله يهان لعيب يوما ما من لا تقال بالشوك هذا من ذنو الجبل لا مثل ذنو أبو الجبل لا خراب هذا كل هو دليل أغليه ودراكنك إن بكون كران كرتا هميت خذن موحى قال الله يشهد عليه تن إلى هيالبين يشهد وحين خي يشهد من الأرض لركي فيك يشهد هم إلى هيالكل لركي يشهد ميا يمشرون هدوقيا ميا قصاب بحناية لو كان هدوهان لا هو صناع فيهما إلى ريالك إلى ريالك جلوهذا عليه تن إلى هيالها تيان لا به إلا الله أبو تغاق ما هان هذا إلى هيالك هذا ويان بجيران لا فسدت، قرّر ندم خنجة هذا، كان يوم مالك، قرّر على انها مينين، ندم خانس ذو صعوبة، أردم باللقو كرنايا، إن إلهه دنيا له، أمل كلياته فسبحان الله، خبيع الله أمبرنا، عليه رب العرش، عشقا أبو رم اما أما وجهي يصفون قتل ما ما ين، لا يسأل إلا الموت يكوب يضره. Bakura dunya amulha sal Yamhuri Musta Shariniyo Khubar Gonyana Wayel Burul Salah Irawa As Majidan La Yusalu Lam Waitiyo and Mawahaw Yafarusamayo Wahum Das Kasset Yusaluna Walaway Diyao Asubhanallah Habdin Najahnan Y Av Lam Bala Ali Rabbi Arsi Ashika Habi Gisela Abu Adam al Mahlukal عما وحي أي ألك النزاعين أي سفون قتل ما ما ين إن اللقبان لا يسألون إلا ما ويجي عما وحوا يفعلوا صميين وهم أونك أي يسألون اللويديو إلى يال في مركا صميتا حقا غبار وشقي أدلة ثابتة مركي هراء لكن هذا دي إلى اللي لا يرى إلى يال كان يمنج كان يقرشط صميتا والواحد دليل والله طابن كركانه وراه في وقت هويا لا فريه ثمانيه بقول سورادود وحوا حاسيكسان ايدا ياكا كان حدو وحريا ياهينا توردو واترا ان جيل سبور داود صحف ابراهيم وموسى بل وحي الدين هيد واسنه ان الى وحان هين او جيرو دين تلغا قاتل هيشنتو على ساعات حدو غير متخذ مشرقين تما وحي يوسف من دونه الله كزوك الهات الهيالي اعبودا قل رسولك صرفت الله وعطل هذا حتول لك علي برهانكم حجاد وعي ستانكم من الله يألين يزي ولي بفرته حلوغو تاكي مزدر الحجة حجاد من الشيء لك علي إيمان لها هذا القرآن كان ذكر من ذات القرآن كودوه معي أني كان محمد إليجيلا واكن كتاب فينا لو كان وذكر من ذات كتاب كودنا وكان قبل إيقوه الرأي إنجيلية طورة بل أكثرهم إلى أهبائير بضان كودا لا يعلمون الحق حق ما يقني وفهم فهم يق مغضون حق واكجسنايا إذا وحده تغلي وهذه لغة أبياب وصلك الحولس كسر صدق إلنا وحولس ما إلنا وجدنا آباءنا على أمّة وإلنا على آثارهم متدون ألاقي أقوى سنا هنجر وعسى ما يشلوها أمي تأخذ موهشين من دوني الله كسرك آيات أي إلى ياليش ولو عاطر هذا الرسول ابن محمده هاتو قرآنكم حجدين لك رأيك هذا قرآنك ذكر من معي ونك إلاج لك كتابك وذي قرآنك وذي قرآنك وذي قرآنك وذي قرآنك وذي قرآنك وذي قرآنك قبل يقول رأييي باركترهم بدن قرآن لا يعلمون الحق حق يقاني وفهم ما يقام معرض حقيبك جهد سنة يوم ومن أرسلنا من قبلك كل كلمة توقيتك أخذ دينينا إيتهاي ويبصرك لك وسطي ومن نوح لقبل الله عليه السلام الى محمد اي جيري جيرتي والكلمة قديمة عيدة قال تعالى حبيوح وما ارسلنا ما ندري من قبلك هذا محمد اهرته من رسول حبيراته وح رسوله ما ندري إلا هذا ندرني نوحي وحا نشاقني إلهي رسول كان ندرني أنه لا إله إلا أنا فأعبدوه وشاقنيه وارك انتو بالله الله لا قلت له عابدون أن أهل المجهة أذيك يا أمة اللقوة دريبة كاليقاي أهل عابدين واي فنا رسول الله اركبت دعوه دي سكوه أي قبل الله بنجيرتين وصدق <تصفيق> الله إذ يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واشتنبوا طاغوه كلمة لنا الجوك تاهي وما أرسلنا معنو الدرم حين قبل كورتا من رسول ما أنو الدرم هدان دان درمي نوحي وحا نشاقني إلي رسولك أنه أمر كإني يهيمون كلا كما أرمنك لا إله إلا سنجري أحد قبله عابدو إلا أنا عنك الله ما هان سأصدر أدت فأعبدون كلي جي وقالوا اتخذ الرحمن مشركين تخذ الله خما أكون كأهيل وحيذا رب المولي إلما أركنك إلما ما جانوا ملاكك إلما ردا غرسبان أما يهود قالت اليهود عزير بن الله نصارنا وقالت النصار المسيح ابن الله قلتاً أن عرفتاً معيراً إن الله تزوج بنات سادات الجن الجن الذي أقول رديسة قبلها في مقرسة فهو لدى الملائكة ملائكة مكدلة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً قلتاً أولاً لك قلتاً لك ملائكة قبل الوشرة قبل الوشرة قبل الوشرة قبل الوشرة يوين تون مفاساً رب يريد أشهدوا خلقهم هذه الملائفة اللهم يقولون يوميهايين ستكتب شهادتهم ويسألوا وقالوا وحي قالت إيرادين اتخذ الرحمن اللعن عرسوه يا شيء ولدن إلمه سبحانه يعني أبلغان بدنا بل ملائفة إلمها اللوشيغي إبادون أدوماء اللول أدوماء عصوا مكرمون حق أبلغا درجيي لا يسبقونه كالمهر مران أبل بالقول أليغا وهم ملائكة بأمره اللوحي أوفروا أي يعملون كشقيا يعلم إبوا أوقيها ما هو بين أيديهم ملائكة فارتوضاء وما خلفهم كذاشه دوحي أنا اللووا ولا يشفعون ملائكة ميرقيا إلا لمن قفوا بييرقيا إرسال الله إله وكره للعضاء مسلمة وحذى قفاف قلي وهم ملائكة من خشيته اللوحي بغضن عكب مصفقون له الولاد كل ملائكة تدعبه تصدر هاي خلو شوذينه تصدر هاي أيها اللوصة يقول لي إله إلم قضاءه يا أولاد يوحى وقالوا قارضو حير اتخذ الرحمن الله عنا حد استوحه يا شيء ولدا علم سبحانه إله عبل أنبضنا من اتخاذ الولد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه قد عبل أنبضنا بل من الملائكة أولاد إبتها حقها البعد الأدومة وهي الملائكة مكرمون حتى بلغ درجات لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يخدموا ولا ولا ولا هم وما هو مسمى يعني لوجمات لقولي أدومة كرامك بلطي الأقديس هذا مقدسينه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل و النهار لا يفترق أدومة هؤلاء يعني لوجات يعني أدومة إذن حرود يا مارود ملائك معها إبليسنا ملائك معها وحقفين ملائك معها ملائك معها إلهي ملائكة أبو تيلها قولك سواكنا بل عباد المغرمون لا يصدقونه ملائكة كلمهر مران بالقول أريقا سيدة بشرك ألا أدردروك ألا أمدردلان وهم ملائكة بأمره ألا ويحي أوفرو أي يعملونك وأعمل فلان ماذا أدري هذا إذا ما بقى بواوي هاي. ما وح إلا بين أيديهم أيدي الملاك ملاك ثورته وح جرودا وح وما خلفهم خلف الملاك ملاك جلاش وح جرودنا إلا وح ولا يسمع ملاك مرجيا إلا لمن تمن بالله وكره الله ولا له مرجيا الله إلى وكره لنقضي وهم من خشيته من أجل خشيته إلى حضن هيك قبان مصفقون اللعب سنة والله على